يا بني آدم خذوا دينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم دينة الله التي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 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعته ولا يستقضمون يا بني آدم إما يأتي أنكم رسول منكم يقصون عليكم آيات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 119. كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين